اشوف بحالك وزالك وراني اختنو حيرات فيه وملاك بس كنتي يقر فيه وش خاتي بالك ودلالك بس كران دي ميل وخططو اللي وضاربها قلبي اسمه هنالك وراني فيه بحر غران دي ميل جرتها قاع يبقوا العواج اللي بداف ينقبوا كي الجيش بس واشكرا هو بالصح يبقوا الكورتاج زحر تلكيش باس نصر غرام همه منس كرينة همه تعرف هي حالي ونعرف حالها هي جرطي عمري وين جار همه دفوان قولي نعلبو هاد الغرام هاللي دخلني فيلي بروبلام فوت عليا هي المشي بالقرام تتلفني الهضرة ويتلفني كلامه ما غطكة ما شفك عالي i veiem que شيخنا من شي والله ليك حياه واش حقدت اللعبي على الرجال فتقبل باقي مراياش حياه نطلب ربي غير نطيح من الفحله شحال من راجل بالفرصه دكا عشقي عمو سفلي سنين ما عشانيني بغيك وانت هيا لنا خلطيني نحسبتك عاقلك خليتك ديفي عني يهيبلك والله في رايك راك يشيبلك قلبي من جيتك والله لك حاول مش حال قد تلعبيع للجال فاتوا قبلي باقي مو رايش حاول والله غير مضيحي بعرف حالا المراجل لو صر تيب كمان عشق يعمو سوف لي سنين ما صب لمن يش كي عندي ش راني مبلي كي فهركم وما غطق بش فيك حيالي دمه في <تصفيق> بحر الغرام ديملي العود راني حالب باش في قلبي يروتيلي اليوم انتيا ولا